Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ja, Muzammil. Qom illa ila qalila. Nisfahu awin qusminu أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى من نهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا وكيلة، واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون هجرا جميلا، وذرني والكذبين أولا. وطعاما ذا وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مهيلاً inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء هذه تذكره ان هذه تذكره هذه فمن شاء يا ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر Samen met de volgende spreker, met في فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا we gaan niet afvragen wat de vraag is. We gaan niet afvragen wat de vraag is. We